تزعمون ونزعلنا من كل أمة شهدا فقل لها تبرهانكم فعلمو فعلمو أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إِنَّ قَاعُرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَ عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُلِلْقُوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَمَتَرِفْ فِيمَا آتاكَ اللهُ الدَّارَ وَالآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ